م و س ا ع ه ا ل ن ا ب ل س ا ل ل ه ا ل ر و م ن ا ل ا ح ل ا م ي ه you Thank you. you、uh -huh. and then what الله لااله الا الله you なに ا ل ن ا س ب م ا o、mm、h -hmm. o h 分か<音楽> إ س م ا ل ه ا ل ر ح ي ي ه يكن غنيا او فقيرا كان للكافرين قالوا نصيب ل أ م ن س ت ح عليكم و ن م ع ك م من ا ل م م ؤ ن ي ن ف ا ل ل س ي ح ك م بينكم ي و م ا ل ق ي ا م ة و ل ا ل ل ه 「さあ今日もご覧になれますか?」 اسماء ل ن ل قبل ن ب ي ي أوته و و الله ق ي يكون ا م ة ع ي م ش د ي الحسنى ف ب م من الذين آدوا ر ن ا طيبات عليهم عن محلت لهم وبصدهم إن اسماء الله ا ل ي س ه ا